لآن القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ل ج ي م زين ل ل ن ا س حب ا ل ش ه و ا ت م ن ا ل ن س ا ء و ا ل ب ن ن ي و ا ل ل ق ن ا ا ط ر م ق ن ر ة من ا ل ذ ه ب والقناطير ا ل م ق ن ط ر ة من الذهب و ا ل ف ض ة والخير ا ل م س و م ة والانعام والحرف ذلك متاع ا ل ح ي ا ة الدنيا ذلك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 للذين م ت ق و ا ع د ر ب ه النابلسي للعلوم ا ل ن ه ا س ل ا وأزواج م ط ه ر ة وأزواج م ط ه ر ة و ر ض و ا ن ع ه ا ل ن ا ل ل ه س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ا اغفر لنا ذ ن و ب ن ا و ق ن ا ع ذ ا ل ن ا ا ا ل ص ب ر ي ن و ا ل ص ا د ق ي ن و ا ل ق ا ا ن ن ت ي ل ص ا ب ر ي ن و ا ل ص ا د ق ي ن و ا ل ق ا ن ن ت ي و ا ل م ن ا م ي ن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 لا موسوعه النابلسي إ ل ل ع ل ل ه ا ل إ س ل ا م وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر ب آ ي ا ت الله فان الله سريع الحساب ف إ ن حجوك ا فقل أ س ل م ت وجهي ا لله ومن اتبعن وقل للذين أ و ت و ا الكتاب و ا ل أ م ي ي ن أ س ل م ت م ف إ ن أ س ل م و ا فقد اهتدوا وان تولوا ف إ ن م ا عليك البلاغ موسوعه بصير ب النابلسي ع ب ا د إ ل ذ ي يكفرون ن للعلوم ه و ي ق الاسلاميه ن ب ر حق ق و و ي ت ل ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب, فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين حبطت اعمالهم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 وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا, جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل ُِ اللهم ََُّّ مالك ََِ الملك ُِْْ ت ُ ؤ ْ ت ِ الملك َُْْ من َ تشاء ََُ وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير, بيدك الخير انك على كل شيء قدير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 وترزق من تشاء وترزق من تشاء وترزق من تشاء تشاء من من بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء منه م و ي ف ع ل ذ ل ك فليس م ن ا ل ل ه ف ي شيء إ ل ا ت ت ق و ا م ن ه م ت ق ا ويحذركم ا ل ل ه ن ف س ه وإلى الله ا ل م ص ي ر قل إ ن تخفوا ت في صدوركم أو و ما د ب ى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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء, وما عملت من سوء إن تود لو أ ن بينها وبينه أ م د ا بعيدا ويحذركم الله نفسه